بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين منفكين حتى تاتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أبوتوا الكتاب لا ب إلا منهم بعد ما جاءتهم البينة وما هم إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة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 جزاهم من ربهم جنات عدن تجري تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنكم ذلك لمن خشى ربه